hadith inayoelekea ya ka'b ibn malik radhiyallahu anhu iliyoko katika kitabu cha riyadu salihin ndani ya mlango wa tauba kabla atajaanga katika hadithi hii kuna masala fikhiya muhimu ambayo nimeonelea kwamba ni munasib kuyazungumzia kwa kifupi kabisa kutokana na mnasaba wa kwamba tumeyapata masala haya katika swala yetu hii ya maghrib na yele masala na husiana na sujud asahu au sajdatu asahu ni masala ambayo pengine baadhi ba, wa wenzetu wanaweza kutatizika na kwa hivyo kuna muhimu wa kuzungumzia kwa ufupi <coughs> masail haya ya fikhia ili wale wanaosali dawa atakuja kutatizika katika masuala haya wajue masail ya sujud asahu Ya yani nangia vipi katika swala Au yula na ishalisha Mathalan akiwa imam Awa akiwa mamum vile vile Aki mwona imam amesujudu sujudu sahu Kwa aina fulani asijaka atatizika Bona imam amesujudu hivi Au mwona amesujudu hivi Kulingana na vile watu labda wana uzoifu fulani Vile lipo zaweleka katika Fahamu za baadhi ya watu Nikuwa sujudu sahu Yakunu daiman kablo sujudu Kabla salamu Sujudu sahu inakua wakti ote Kabla ya salamu Yani wawo kisahawo kitu katika sala Baso witasujudu kabla ya kutuwa salam Hivin hivu ilivu wazwa eleka Lakina al-Qawlu rrajah Qawli na watege meka Kulingana na mafundisho ya mtumi alayhi salatu wa salam Nyi muna juwa katika ahadith Kwa mtumi alwayo kusahawo katika sala mara kwa mara Awa mara katha Katika salata dhuhur Hadithi ya dhu liyadain Ya sala zingine Na kila mwajawapo katika hizi sala Lizo sahawo mtumi alayhi salatu wa salam Ikatokea hukmu dhani yake na sahaba tu rasulilah rewanu allah taala alehim wkanukulu hukmu hio au hukumu hizo ili tupate kuzipambanua hizi ahkam na hizi ahwal zile hali zilizo sahau ndani yake mtupe kwa muhtasar mfupi kabisa namkena kwa masaili hay ni masaili marefu lakini kwa ufupi kabisa anayesahau katika sala ana hali mbili ema asahau kwa sababu amepunguza au asahau kwa sababu ameongeza katika swala kwa hivyo hizi zinatoa hali mbili katika sala nuksan na ziada sahau an nuksan yani kusahau kwa sababu umepunguza katika sala na sahun an ziada kusahau kwa sababu umezidisha katika sala kwa ufupi zaidi masail ni marefu ekhwan lakini tunafupisha kwa sababu tupate kurudi katika hadith ya ka'ab bin malik Ikiwa umesaha wukatika sala Sahu un an nukusan Umesaha wukatika sala kwa sababu Wika kupelekea wukapunguza Fasujudu sahu Hina idhin yakunu kabla salam Sijda ya sahu Itakua kabla ya kutua salam Sijudu sahu Itakua kabla ya kutua salam Waduhi khuan Ikiwa umeswali Wukapunguza kitu katika sala Kisha baadai wukakumbuka Kwa mba kuna kitu wukapunguza katika sala وإوه السجود السجودintegrاء قبل, قبل السلام. إ verbal الص雨ات ور basically when you are then going to a place father, فسجود السجود earlier that you will speak. بعد السلام tables. وإبحثم السجود السجود سجود السجود right after السلام. إذا كانت مش harmful جيدًا السجودية الثاني والعملليا بالك NEWnaden في النقطة السجودية إلى النقطة السجودية الثانية. السجود السجود والأزولين. وذالك لان السهو قبل السلام جبرا للنقصان والسهو بعد سلام سجود السلام ترقيما للشيطان كل كسجود قبل يا سلام حكم yake wanasema jabran linuqsan kasoro katika sala sasa unajaliza ile kasoro ndio wanaziona fiqh wanasema jabran linuqsan na kamilisha yule upungufu uliokuwa katika swala ndio maana unatoa unaleta sujudu sahu kabla ya kutoa salamu hali ya pili ile ya sahu baada ya salamu hikma yake wanasema targhiman li shaytan ni ili upate kumtoeza au kumvunja yule shaytani aliyekusahaulisha raka zile za swala au ile sehemu ya swala ambayo umeisahau nafikiri maneno haya yako wazi ya ikhwan tamam kwa hivyo ukisahau katika sala kwa kupunguza sujudu sahwi inakuwa kabla ya kutoa salamu na ukisahau katika sala kwa kuzidisha sujudu sahwi inakuwa baada ya salamu wazi ahikwan tayeb sasa tunakuja katika sala hii ya asha ya magharibi hali ziada au nuksan ha nuksan ilikosa sujudu sahwi iwe kabla salamu au baada salamu ha kabla salamu kwa hiyo itakuwa tumesahau mara mbili تنساهو ketika صلاه و بعد يا صلاه لا خطا اخوان خطا امكم فاهموا مزبوط هي سجود السهو عن زياده ليس عن نقصان ركزوا معي ركزوا يا اخوان هي لا تفهموا مزبوط احكام او مسائل يسجدوا السهو في كتابه مسائل اللي انا نتتزها واط خاصه بعض الائمه هذه هذا السجود في هذه الصلاه سهو عن نقصان او زياده زياده ليس نقصان زياده ساسه نتكلم انت افكيريه اين الزياده ليس نقصان ها وين الزياده ها ايوه احسنت احسنتي يا انور قلنا زياده يا سلام في هذه الصلاه قلنا زياده يا سلام Yani hii sawa lewe inge kamilika paka mwisho Itakua inge kwa ina salamu ngapi? Inge kwa ina salamu mbili Salamu moja imezidi Wadha hekwan Siga matumeli wana Salamu moja ime Itakua imezidi Ndiyo inaitwa hii sujooda an ziyada Hii munawasema nini ya nukusan ni wapim fanu waki Mathalan Salatu azuhur Mama kasali gha kakwanza ركعه الثانيه <سؤال> ركعه ثلاثه اتتيو اكاء لتشهدت لكن اذا استوى قائما عكس سماما <سؤال> مليو yake umesimama imara hal yajuzu lehu au hal yajib alai an yirja atarudi katika تشهدت la atendelea kuswali ikifika wakati sujuu za saw aina yasjud kabla salam au baada salam hii ndio sasa kabla salam kwa sababu hapa kuna noksa تمام اه تم له انا اخوان او ترديه قوم سيم كتاتزيكه كتوقع هبا اسمح اه مبا انا تمهليزيوا هيفي لكن تمفاني هيفي لا هذا صحيح هيفي اللي ضفاني ند صحيح وهو الراجح وهو الراجح كما ثبت في السنه اذا هذا السجود سجود عن ماذا نقصان او زياده زياده فيكون سجود سهو قبل سلام او بعده بعد سلام تمام هاي ليك سؤال قبل ما تجينا مبه وين السؤال نعم يا شيخ ها سوق يا بخاري بس بس كيف كيفي كمان نعم ابسلام ايوه ala hanauli zikiwa ameacha sajda moja au ameacha rukuu utafanya vipi alijawab ha evo jibu jibu ile swali jina lako eh ahmed ana je ahmed ujibu ile swali sali zuri jaule jibu ulijibu ha watu wasikie dawamu ya ana wetu huyo mdogo ambaye mashallah ame nahema katika taat jaule jibu ile swali sasa nasema imam amesalisha akasahau sajda moja alipoendelea kusali paka mshu kumaliza na watu wako mkumbushwa watu wamesema pia wale watu hai wale watu wote wale msikitini pia wakasahau eh au ya sali peke yake hai ya sali peke yake hai tafu swamo djibu ile swali hai huyo ndio geto ata wale ke wat u ambe atafanya vipi imam eh ujoj ah na ladam saidia anjo jo saidi ina lako ah ahmed saidi nishil jawab beta apa mngali wat aiki osale check out hiyo eh aiki aiki osale check out hiyo bako kaunti wa mimi kwa kaunti ya tununuzi kwa kiswahili inashaihesabiwa inashaihesabiwa hasema kwa kiswahili swala itakuwa imehesabiwa imehesabiwa na nani hakujua hã eh? hakujua nsahau hausahau sasa wewe auuliza utafanyaje asikumbuka mali za ha likumbuka bila mali za swala alikumbuka alikumbuka wakati gani baada ya shamaliza swala na swali zako nzuri amekumbuka baada ya shamaliza swala ಸರ ಕಾಯ್ ಹಾ ಸರಿಯ ಹಾ ish ishagal atusalli rak'a moja alafu ataso atasujudu sujudu sawi asante mara mbili lafaatu asalamu haya ndio yetu nasema atusali rak'a moja alafu ataitasujudu dua kabla salamu na baada salamu ya albusama kubuka baada salamu baada salamu sasa ile rak'a moja utasali ataitasujudu dua kabla salamu na baada salamu التليت ركعه قبل او بعد السلام سلام. قبل السلام قبل السلام متاكد هاكو هنا مساله ماليه كنا مساله الاوضه انت تفاني نين جوابك يا, يا كوانزا ساهل كبساه الحمد لله بارك الله فيك التليت ركعه 1 بسبب هذه الركعه اللي يطغوا ساجده 1 هذه الركعه بيك هي باطله متى صح ركعه بعد السلام وجه يمالي ذي كونس هي يا كونس يلي ركعه وحده بكيعه نديه تتكو سيو سوى لازم شيخ احمد سيو لازم باطله يلي ركعه وحده بكيعه امهو تشا سجود او امهو تشا ركوع مثلا ويبل لك ركعه وحده نديه تتكو هيسي اتسمما تيلتا اتسوي ركعه وحده تمام هاي تي شتريت سجود الصح ها قبل و بعد السلام؟ بعد السلام بعد السلام. ليش بعد السلام؟ قال أخوة شيء تأني دين سجاء عمودة سأسأل سؤال كونينة إلتها بعد السلام سجيد السلام ألا الله أنت قوى قبل السلام قبل السلام <تصفيق> <تصفيق> يا أبي يا فهينا ما اسمه؟ قبل السلام قبل آآ ترجلت لنا قني قبل آآ نعم أمور بعد السلام لماذا؟ aha aywa hasan. anduranasema talata salam ba'da sujud asahu ba'da salam kwa sababu kuna arkan nyingi ameziongeza sio moja pekee yake ameongeza qiyam ameongeza julus baina sajdataini ameongeza ile sajda nyingine kwa sababu yeye atakanywa ile sajda moja pekee yake kuna arkan zimeongezeka au la nani اذا السجود عن زياده او نقصان سجود عن زياده سنت بارك الله فيك مفكري اخوان. هاي طيب نفكر نمهله كذا ساس يا اخوان هاتوني بعد حسان ومفهومه وزوري قول لي سؤال طيب تقول لي ذكر حديث تاع ابن مالك رضي الله عنه ها نعم لا صافا فهمت يعني قبل, قبل. ها يرجع يرجع نعم يرجع احسنت اذا قام الامام يرجع بقول عليه الصلاه والسلام انما جعل الامام ليتمم به فاذا كبر تكبر واذا ركع فركعوا واذا سجد فسجدوا واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى جالسا فصلى جلوسا اجمعين ذيلك ابتده حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه منن يا مشو امبارح tuli simamia katika maneno hayo ndani ya darasa iliyopita كعب بن مالك اناسما فقال رجل يريد ان يتغيب على الغزو فظننا ان ذلك سيخفى لا mala yanzil فيه wahyun min Allah hayo ni maneno ya mwisho ambayo tulizungumzia katika darasa lilo pita anasema kaabil malik ikawa ni vigumu kupatikani kwa mtu ambaye ananunia au anania ya kutoshiriki katika vita vya tabuk au vita vyote awe na nia ya kutoshiriki ndani ya vita hivyo fa dhanna anna dhalika saykha la halafu adhani kwa jambo hilo litapotea au halitojulikana mala yaminzil fihi wahy min Allah ma damu hakuna wahi utakashuka to kwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha tkaeleza mradi wa maneno haya na makusudio yake almurad min hadha al kalam nikubainisha na kuelezea shidda tu muraqabati sahaba lillahi tabarak wa ta'ala nikoeleza kwa sahaba walikuwa wanmraqib na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala sio binadamu kwa hivyo ikawa sirahisi kwa mjawapo wa sahaba kuwa ataamua asishiriki katika vita fi ghazwa min al-ghazawat kwa sababu ana iman na yaqin kuwa law atahashiriki ndani ya vita utashuka wahyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa ku mwelezea na kumdhahirisha kuwa fulani hakushiriki ndani ya vita kasa hii khauf na muraqaba ndio iliyowafanya masahaba wakawa Wana saazote Wana jihisabia nafsizao Kwa mba iwapwa itaitajika kushiriki ndani ya gazwa Lazma ashiriki ndani ya gazwa Wala hakuna nafasi ya kukimbia katika gazwa Min gazawati Al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam Au min ghairi hamin ata'at Sasa kuanzia manenu hayo Tunaendelea bele Haputulismama katika wiki lio pita Sasa tuna zungia mbele katika Uyendeleza hadithi ya Kaab Ibn Malik radhiallahu anhu wa aradahu بعد من انهو اناس سما كعب بن مالك فرغى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طابت الثمار والظلال خليفه tunasoma kulingana na vile lilivyo katika riadha salihin wabaya maneno ni maneno ya riadha as-salihin Imam Nawawi vile alivyo nyokulu katika kitabu chake أنا سيما كعب بن مالك أنا لأني أقول سيما من النهاية لأن نقولي وانا عبد الله بن كعب بن مالك جواتي أنا إليزا قوة ممسكية بباكي كعب بن مالك أكسيما من النهاية فغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طابت الثمار والظلال المعنى إن تومي عليه الصلاة والسلام أكاين هي أو أكاين كي أكتك غزوة حين طابت الثمار wakati wakati matunda yalipo tayari. Wakati matunda yalipokuwa yalipokuwa tayari ya meiva. Na ile vivuli, miti, tayari na ಒತ್ತಿ ಮ ಚೂಂಡ ತಯಾರಿ ವ ಕಾತಿ ಮೋಂಡಿ ತಯಾರಿ ಅಮೀಚ್ ವಿಮ ತಯಾರಿ malik kwamba Huo wakati ambao miti ilikuwa imenawiri na vivuli vimejitokeza ndio wakati, wakati huo ambao ndio wakati huo ambao a Mtume Aliye Salatu Wassalam aliingia katika Ghazwa Manele haya ya namafundisho yafuatayo ndani yake ambayo ni mafundisho mawili <صدقى> قدوة النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال والطاعات نقول نشاء إلي <صدقى> قدوة يمتوم عليه الصلاة والسلام قم بيئي أليكو أن يمتوم صلوات ربي وسلامه عليه نوقته هو أليكو ييني قدوة قدوة صالحة قدوة عملية لأمته Ni kudwa ya kisawasawa kwa umma waki Maninuhaya Ya natokana na Ka'a bin Malik alipo sema Fagaza Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Mtume alayhi wa sallam Yeye mwenye wa ndia liye liyengie katika gazwa Akawa yeye wa ndia kiongozi wa hivovita Kwevo sumu la kwanza iloku katika maninuhaya Ni kutubainishia kwa mtume wetu alayhi wa sallam Alikuwa ni mtume waqti huwa huwa nimtume wa huwa qa'it sahibu qudwah wa uswa kiongozi ambaye anaelekeza watu kwa yale anayoyafanya na yale anayoyasema haya maneno ni muhimu eikhwan kwa sababu leo umma unahitaji viongozi namna hii kiongozi ambaye yakul wayafal ma yanayokuul sio kiongozi kama hivi katika masaa masaa ya ghazwati atawaambia watu wende katika ghazwa yeye hayuko katika ghazwa au kiongozi ambaye anashauriisha watu kufanya mambo mazuri na mambo mema kwa huwa ghairi maujudi hayupo katika mambo hayo la huyu ni kiongozi qaid ambaye wakati huu huu qaid na yeye ni uswa ni mfano mwema ndio Kaabi Malik anasema fa ghazha rasulullah sallallahu alayhi وسلم الله سبحانه وتعالى انا yafafanua maneno haya na kuyaweka wazi katika Qur'an katika sura Al-Ahzab laqad kana lakum fi rasulillahi madhan uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wazkar Allah كثيرا faivyo ni kiongozi ambaye anapoaambia watu i'malul khair i'malu ataa yeye yuko mbele katika ile tabaa anaowahimiza watu katika a'mal salihah anaohimiza watu katika a'mal albirr yeye yule ko mbele katika zile a'mal albirr na zile a'mal asaliha hكذا kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam na hivi ndivyo unavotakiwa wawe viongozi kila mtu katika sisi ni kiongozi katika mstari wake wa uongozi qa'id alumma nabiyuna sallallahu alayhi wasallam nawalaka baada yake tada viongozi wa umma wa umma au viongozi wa umma Abu Bakr radhiallahu anhu khalifa rasulillah kana amira almu'minin kiongozi wakana qudu wa salih Umar ibn al-Khattab Uthman ibn Affan Ali ibn Abi Talib nawagilao hawa ni qada viongozi ala mustawa alumma kisha kuna viongozi katika mustawa yati zilizochini kuna kiongozi katika mustawa wa muasasat muasasa una kiongozi ambaye anatakiwa awe uswa mwalimu ni kudwa katika mustawa wa madrasa kwa hivyo wale watoto wanamwangalia kwamba huyu ni qaidi wa huwa phi nafsi wakati kudwa wa uswa kama mwalimu hawezi kuwaleteza watoto awambie fanyeni kadha wa hu la yamel au awambie msifanye kadha wa huwa yaamel يا ايها الذين امنوا بما تقولون ما لا تفعلون كبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون شعيب عليه السلام ماذا قال لقومه وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عن ان اريد الا الاصلاح الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله هكذا يقول القائد القائد هو الذي يامر قومه بما يفعل وينهاهم بما لا يصلح هي هو المستوى والمؤسسات مثله مثل المستوى والأسرة المستوى والfamilia كلا مولوديتو هابا ولله الحمد منا انا فاميليا يا كينيما انت قائد في اسرتك او انك انغوزه كاتكا فاميليا ياك ايلام ذلك باغا قائد في بيتك زوج قائد في بيته وهكذا كل هؤلاء قاده ونتkiwa وونه اسوه حسنه في البيت انت كاب اسوه انت كزوج اسوه في البيت كل ما في البيت من افراد الاسره يتاثى بك ويقتفي باثرك انا اثريكنا اولى ميه مي منه لوقنا انا فواط يله انا يسمى انا انا كيله انا يسمى ya nambatana na yale unaloyafanya baba nyumbani hawezi kumkataza watoto wake asile miraa il hali yeye anakula miraa hawezi kumwambia mtoto wake mbona usali wa huwa la yusali hawezi kumwambia mtoto wake fanya kile wa huwa la yaamal la اذا لقد كان لكم في رسول الله اسره حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر هivi ndivyo alivyokuwa mtume wetu alayhi salatu wa salam kana kujua وكان أصوه حسنا لأمته وأتباعه ديوانا سيد مكعب بن مالك فغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى رسول الله فهو تومي عليه الصلاة والسلام هقوى أنا وانبيواته اذهبوا للغزوة وهو في المدينة أبدا لا يوجد هذا في التاريخ أبدا أكون كبساكت كتاريخ غزوة من قائدها نبينا عليه الصلاة والسلام هو قائد هذه الغزوة ثانيا صومنا الاولى في كتابه هذه ambayo tumesoma فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طابت الثمار وظلال صومنا الثانيه يا اخوان تقديم ما يحبه الله ورسوله على ما تحبه النفس البشريه من الملذات والشهوات نعم هذه عباره هي في له كنا صوم lakutanguliza lile analolipenda Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake kabla ya lile ambalo linapendwa na nafsi ya mwanadamu hadhi darasa inapatikaniwa katika hii ilani iko wapi sikizeni maneno ya Ka'ab bin Malik anasema hina qabat athimaru wa dhilan tutume alayhi salatu wa salam akaingia katika ghazwa ya Tabuk akatangaza ghazwa ya Tabuk kwamba vimesimama wakati matunda yalipo iva aza sawirisha ya ekwane wakati wa msimu wa matunda na msimu wa viya kule vinaingia katika mngi, ndiyo wakati ambao wa watu wanatakiwa watoki wa ingia katika ghazwa ma hatha liptila ma hatha li mtihani mtihani mgumu ya mtihani mzitu hapa kuna mtihani unawangaliwa ayuhu ma tukatim weo unatakuliza ipi Allah wa Rasuluk أم تقدم الدنيا أو نتنقل إذا الدنيا وكوان امتحاني مقوم وكوان امتحاني مقوم كما صحابة نكو وجوت وليباس امتحانه من صحابة رسول الله بكي أو رضان الله تعالى عليهم وسباب يصفاء الإيمان نكو سباب يا يقين نكو سباب يا محبة الله ورسوله الذي يحبه أشربه في قلوبهم والذي الذي قد جاء في مياوياء أما المنافقون آلا في الفتنه سقط وان جهنم لمحيطه بالكافر وكاغوك في الامتحان هو هapo kuna mtihani wa serab baina ma yuhibbu Allahu wa rasuluhu wa baina ma tuhibbu nafs Na aya ni mamba inawendelea katika maisha manadamu kila siku kawaida Kila siku katika maisha yako Kuna mahapat, stations, vituo Ambavyo ndaniyake unapewa mtihani, unaangaliwa Ayuhuma tuqaddim ayu hali insani Mada tuqaddim Huna Allah wa Rasuluhu Wahuna الدunia wa shahawad wa maladhat Mada tuqaddim ماذا تفتدي؟ ديما ان الله سبحانه وتعالى اكى يسستيزا مننوا هيا في القران تكف في سوره التوبه قال المولى تبارك وتعالى قل ان كان اعبائكم وابنائكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال نقترفتموها وتجاره تخشونك سعدها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجihad في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامل والله لا يهدي القوم الفاسقين ايات ambayo membawa makna azim seperti ini makna ambayo tuizumumi dalam hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala anawatangazia waumini wote na watu wote kwa jumla anaawaambia anamwambia mtume wake Muhammad alayhi salatu wasallam awaambie wanadamu itana abaukum sisi waislamu tunaambiwa ikiwa baba zenu wa abnaukum na watoto wenu wa azwajukum na wake zenu wa ushiratukum na makabila yenu wa amwaalun iktaraftumuha na mali mulaychoma na tijara tun takshauna kasada na biashara ahaba ilaikum min Allah wa rasuli hii ikiwa ndio inao pendeza zaidi kwenu kuliko Allah na mtume wake na jihadin fi sabili na zaidi ya jihad fatarabassu basi kain kain musubid hata yati Allah bi amri mpaka yije amri ya Allah subhanahu wa ta'ala wallahu la yahdi alqawma alfasiqin min Allah subhanahu wa ta'ala kamwe hawa waongozi wale wale wale ambao ambao watu watu watu au au wallahu la la na Allah wa ta'ala haya ni pili hii ibara ambayo ಸೋಮಲ್ಲೀರಿ ಮನಾನಿ ಅಂಬ ونجيء مبل بعد ما نeno haya ayuha ikhwani tumejua ya kwamba tuna mtihani na imtihana fi hadi alhaya fi hadi dunya tunaangalia wasa zote tunapimwa imtihani wa madha nuqaddim fi hadi alhaya hal nuqaddim Allah wa rasulahu am nuqaddim ad-dunya kama sahaba wa mtume alayhi salatu wa salam ndio walofaulu katika mtihani huo wakamwangalia Allah na mtume wake wakamtanguliza mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Aidha la na yafata baadhi ya maneno haya Ka'b bin Malik wa minallahu anhu Anasema Tuma فلا رسول الله صلى الله عليه فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فتجهز رسول الله صلى الله <tumh> عليه وسلم والمسلمون معه ثم عليه الصلاه والسلام بعدا يعتغذا نكويلا قوسو بتا تبوك حلف اكجتيرشا اكوا تاياري hili kutoka katika hivi vita na kwenda katika vita vya tabuka fata jahaz akawata ya wal muslimuna maa na wa islamu wakio pamoja na ye wa islamu wakio pamoja na mchume عليه salatu wa salam wote wakajitairisha hili kutoka katika vita hivi wenda katika vita vya tabuka ibara hii ndaniyake ya ikhwan bile bile inasumu muhimu ndaniyake الفائده ندرس يومه ابتدائيه كتابه هي عباده وانا زوني وحديث وانا اسمع مننوي افاتاه في هذه العباره اهميه الاجتهاد وتهئه النفس على العبادات قبل الدخول فيها بيان اهميه الاجتهاد وتهيئة النفس على العبادات قبل الدخول فيها هذا هو مهم يا إخوان مهم لفهمه مليجوه هذا هو مباشر لك كما تفهمه كما كما كيرا هذه عبارة إن يسيما فتأجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه تومي عليه الصلاة والسلام أكاد يوكا تياري أكاد ياندا yeye pamoja na waislamu ili wenginee katika vita hivi somo niko hapa ni kuonesha umuhimu wa muislamu kuiangalia nafsi yake na kujiweka tayari au kiweka tayari nafsi yake kabla دخول في العبادات kabla ya kuingia katika ibadati kuna muhimu wa muislamu saa zote aiweke nafsi yake tayari aingia katika hali inaoitwa tahia tahiae nafsi kuiweka nafsi yako iko tayari kabla hujiaa katika ibada yoyote na hili somo linapatikana katika hii ibada wanaendelea kusema kuna zohani maneno yafuatayo walidha ndio kwa sababu hii shuri'a suhur kabla siyam na tahara kabla sala ndio maana kwa sababu ya jambo hili sheria yetu ya islam danya ibadat takriban zote ukikikwa mambo ambayo yanaitwa muhayyat mambo yanayoandalia yanayo mambo yanayoandaa nafsi yako kabla hujaingia katika ibada kabla ya siyam kabla ya siyam kuna suhur ambayo min sunna mina sunan almuakkada katika zile sunna ambazo mtume alayhi salatu wasallam alizisisitiza السحور ما فائدته؟ مين فايده السحور؟ وانا اسمع وانا اظن مبالينا بركه الصيام مبالينا سنه يمتي عليه الصلاه والسلام ملهون ما هيذه فوايد هذه ني فايده هذه ني فوايد انه من سنن النبي عليه الصلاه والسلام انه من بركات الصيام تسحر فان في السحور بركه vile vile katika suhur inapatikania ndani yake tahiyatun nafs muislamu aniyangana nafsia Unaweka nafsi yako tayari. Unaingia katika hali ya kwamba uko tayari kusukufunga. Kwa hivyo wakati ule unapokula suhur wewe unapitisha una katika nafsi yako ku kuwa kesho asubuhi unaanza kufunga siamu. Na hiyo ni nia tayari. Ndio maana ukaambiwa katika siamu huna haja ya kutamka ile nia. Huna haja ya kusema. Kwa sababu kuna mambo mengi yanayopita katika Ramadhani ambayo tayari yanajulisha kwamba wewe yu nia yako tayari iko. Haina mushkilisho. kwa hakuna waja hakuna haja ya watu kokaa msikitini baada ya salat al maghrib alafu ila imam baada ya kutoa salamu achukue microphone alafu wasomele maneno ya kusema nia kutamka nia nawaitu watu waitikia nawaitu soma maghadi soma maghadi ana da'i ana da'i shahri ramadan shahri ramadan nao ivuta vile vile kama imam shahri ramadan lillahi ta'ala ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಸಹ Kwa hivu, hakuna haja kufanya mambo kama haya ya kwa Hakuna haja Sabu kuna mambo mbawe na pita kwa hivu na naifunga uh, Yena julisha kwa wazi kwa mba anametia niya ya kufunga asubuhi yake Na mwajawaku ni hii suhuri Kwa mba suhuri ya, ya kwa katika siyamu Kazi yake ni tahiia ati nafsi inayanda ili nafsi ili kuingia katika siyamu Jambo la kwanza hilo jambo la pili wanapiga wanazooni mfano wanasema kadhalika at-tuhur qabla salat ile tahara kabla ya sala umeekewa tahara kabla ya kuswali mojawapo wa faida za tahara ni tahiyyatun nafs uyaanda nafsi yako ili uingie katika sala kuanzia pale ndio wanazooni wanasema wakati gani muislamu anaingia katika swala anaingia katika swala tangu wakati anapochukua wewe uko tayari uko ndani ya sala pale ukiwa katika tahara ndio swala yako imeanza pale. Kebo pale ikiwa ibada yako ya tahara haikosimama imara, haikukaa sawa au umeifanya kimachezo kima mchezo, au umeifanya kwa njia ambayo si sahihi, ibada yako nao ya swala vile vile itakuwa ina makosa mengi. Leo kuna watu katika tahara pale wanakuja kutawana, kufungua mpeleji, wazungumza maneno ya kidunia, wazungumza mpira, wazungumza Arsenal, wazungumza aliyefunga na aliyefungwa, kesho mechi gani? mambo ya biashara nani amdai nani adaiwa pale kwenye utawafa wanasahau kwamba sala imeanza pale kuanzia kutawafa kwa sababu pale kwenye tahara ndipo unapopata mayu sannabi tahiyati an-nafs wa i'dad an-nafs lidukhul fi al-ibada unaianda nafsi yako ili uingie katika ibada unaianda nafsi yako ili uingie katika ibada ndipo so hili mm hi jambu, hili hili so muhimu la la kuzingatia au au nafsi yake -ay, ay kabla Wenasema, ibadati, Nahi, kabla ya ya katika katika ibadati wanasema ana akmali na hii imewekwa hivi vituo mahi ಇಬಾತಿಯ ما هي الغرض ما هو الغرض عرض ياك نحكمه ياك وانا اسمع للاعداد لا لي للاعداد النفس الى اوياندي نفسك yako بالاتيان بالعباده وقوته الى عباده على اكمل وجه وانجيه امباليكا كبس فله هي طهاره قبل الصلاه امييقوا يلي يوطى كوته عباده الصلاه كملي سحور قبل يا صيام امييقو يلي اوباتكو لتا ا عباده يا صيام على اكمل وجه وهكذا بقيه العبادات مريم المننو هيا انا endelea kusema كا ابن مالك رضي الله عنه فتوفقت اخذ لكي اتجهز معه فارجع ولم اقض شيئا انا اسمع كا ابن مالك nikaanza na mimi fa tafiktu maana ya tafiktu ayi jaaltu fa tafiktu akdu li kei atajahaza maahum mimi vile vile nikaanza kuenda katika hiyo mambo ya kujia ndaa hili na mimi nipati kujia ndaa niweta ya fa arje lakini natoka subuhi hili nende nijia ndaa maahu pamoja na mtume au pamoja na wa islami faarjir narudi walam aqti shay'an lakini syafanya lolote syafanya lolote faaqulu fi nafsihi halatunyiambia nafsi yangu anaqadiru ala dhalika ila aradt mimi naweza kufanya wakati ambao nataka mimi kufanya yani yo iambia nafsi yake aweza kufanya ili analetaa kulifanya la kulianda wakati anapotaka kujiandaa atajiandaa lakini kule nyuma amesemaje amesema tu fa fiqtu aghdu liki atajihaza naye fa arje wala naku thi shaya mimi nafanya bidii ili nijiandae lakini ikirudi jioni na rudi nyumbani wala naku thi shaya nsijafanya lolote ana sema wa ana aqul na huko mimi nasema katika nafsi yangu fi nafsi katika nafsi yangu ana qadirun ala zalika idha aradtu mimi naweza kujiandaa ikiwa niko tayari kujiandaa mimi tajenda fa lam yazal ytamada bi hatta shtada bin nas al jidd ana sema kaab bin malik fa lam yazal ytamada bi Hatta shtadda bin nasi aljiddu Ikaendelea hii habari ya mimi Kuwa nataka kujia ndaa Ninania ya kujia ndaa Na naweza mimi kuwa tayari kuingia katika vita Ikaendelea paka ikawa ndefu Diyo mana nasema falamiaza liyatamada bi Mamaya yatamada bi ayatulu bi Ikawa sasa inakuwa ndefu Kila siku Ya ingia, mimi nasema ntajianda Walakin si jandai Nasema ntajianda lakini si jandai Mashe kwa Sasa ikawa hii habari inaendelea Inaendelea ina, inazidi kwa ningu mkwaki على سمه قال ميز الذي اتمادى به حتى اشتد بالناس الجدppaka mambo yakawa ni magumu kwa watu na mambo yakawa ni magumu na watu sasa wakawa wameingia katika hali ya kuwa tayari wanakwenda katika vita طيب ثم قال حفظنا نسمع كعب بن ملك فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه اصبحي ikaingia توم عليه الصلاه والسلام yupo tayari sasa kuingia katika safari ولم اقض شيء من جهازي انا ممسيكو tayari katika mambo yangu ambayo naifanya afa naifanya kuna kitu hapo nafikiri ni aje شوي معك sawa nakah sawa naam nina nina oh la hawla tayy tayy tayy ee ikhwanu nasikia mtaniswame katika masuala aya kidogo ile pata masuala dharura ajil nafikiri baada la adhan tuta swamishia darasa hapa ambao kimefika kwa sababu ya jambo ambalo limetokea bari ajil kidogo kitaendelea mbele insha Allah taala ikhwanu kitu ambacho tunapenda kuwatangazia ni kuwa insha Allah taala katika darasa inayokuja hatutakuwa tayari katika hatutaoendelea mbele katika darasa leo kuja kwa sababu ya dharura safari na darasa hili leo ni darasa ya mwisho ekhwan mwenyezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kitujalia tutajiaweka tayari na kujiandaa kwa darasa ya Ramadhani inshallah taala na darasa hili leo itakuwa ni ya mwisho na kesho vile vile hatutakuwa na darasa ya tafsiri kesho tutakuwa na darasa ya tafsiri hii ni darasa la mwisho na inshallah taala tutachukua fursa ya mwezi wa Shaaban ಮದಾನಿ ನಾಬಲೀನ ವರಹ ವಬರ